ل ا ج ض ا ل في <تصفيق> ا ل ح ج و محمد راتب ا ل ن ا ب ل م ه Gracias. و ف ي ا ل آ خ ر ة ح س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م فلا ََ إ ِ ث ْ م َ عليه ََْ لمن ِ اتقى َ واذا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك ا ل ح ر ف والنسل والله لا يحب الفساد و إ ذ ا قيل لها ا ت ب الله ا خ ذ ت ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م فحسبوه جهنم ولبئس <تصفيق> يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ا خ ل و ف ي للعلوم ا و ل ا ت ت ب س و ا فطوهات ل ش ي ط ا ن